50 languages 86 86 86 Preguntas Passat 2 as Al-Madhi 2 as Al-Madhi 2 Kina kurbata as-portat أي ربطة عنق قد لبست؟ أي ربطة قد لبست؟ أي سيارة قد اشتريت؟ أي قد اشتريت. أي جريدة قد بها؟ أي جريدة قد اشتركت بها؟ كيابيست من رأيت؟ من رأيت؟ أمكيسة تربات من قابلت؟ من قابلت؟ كياركو نغوت من الذي تعرفت عليه؟ من الذي تعرفت عليه؟ كونساليبات متى نهضت من النوم؟ متى نهضت من النوم؟ وانا متى بدأت؟ متى بدات؟ وانا اكباد متى انتهيت؟ متى انتهيت؟ لماذا استيقظت؟ لماذا استيقظت؟ per què s'ha fet mestre? لماذا أصبحت مدرسا؟ لماذا أخذت سيارة أجرة؟ لماذا أخذت سيارة أجرة؟ من أين أتيت؟ من أين أتيت؟ O'na anat? Ila aïn zhaabt? Ila aïna zhaabt? estat? Aïna kunt? Aïna kunt? Khi has ajudat? Man sa'adt? Man sa'adit? A khi has escrit? Ila man katabt? إلى من كتبت؟ أكيار من جاوبت؟ من جاوبت؟